وَماَا خَلَقُنَ السَّمواننتِ وَالْأَرضَ وَمَا مَيْنَهُ مَا ل غِِبِين مَا خَلَقُنَهُمَا إِلَّا بِالحَقِّ وَلَكِ أَكْتَرَهُم لا يَعمُ إِ يَمَفَصْنِمِ قاتُ مجمَغين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 المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور الظين يدعون فيها بكل فاكية آمنين لَا يدوقون فِيهَا الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز فإنما يسرناه برسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر الله أكبر اشتركوا في